وكذلك نري إبراهيم ملكو السماوات والأرض ول يكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأىك كففا قال هذا ربي فَلَمَّا أَفَلَ قالَ لا أُحِبُّ الآفِلِ فَلَمَّا رَأَلَ قَمَرَ بَزِغَ قالَ هذا رَبِّ فَلَمَّا فقال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا فَلَمَآ أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الأرض 111. وقد هداد 112. ولا أخاف ما تشركون به 113. إلا أن يشاء ربي شيئا 114. وسع ربي كل شيء علما 115. تتذكر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 فأي الفريقين أحق بالأمر إن كنتم تعلمون